وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إِنَّ يَوْمَ النُّصْفَ لَكَانَ مِيقَاتَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَتُو لَأَفْوَاجَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ بَوَابَ وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَ إِنَّ جَانَ مَكَانَتْ مِرْصَادَ لِتَطْعِينَ مَاءً لَا بِثِنَّ فِيهَا أحقابا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 إن للمتقين مفازا حذائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من دين له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يعظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت